هذا أيها الإخوة هو الشريط الخامس والأربعون من تفسير سورة آل عمران هذا الكتاب يكتب في عدة كتب يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني وهذه كتابة سنوية ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين عوّعته إليه الملك ويؤمر بكتف رزقه وعجله وعمله وشقيه وسعيد ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة فهذه كتب لا تتغير كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها من شرطية وفعل الشرط يرد ونؤتي جواب الشرط وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف نعم أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة لأن قوله يريد أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء الساكنين ونؤته الصها نؤتيه فحذفت الياء للجازم لأن الفعل المعتل يحذف يجزم بحذف حرف العلة من يريد ثواب الدنيا، أي من يريد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها، نؤته أي نعطيه منها، وليس نعطيه كل الدنيا، فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها. مثلا من يريد القصور. والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الأثيرة وما أشبه ذلك ما يرد هذا يؤتيه الله منها لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له <تصفيق> ليس كذلك فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجة ولهذا قال نؤته منها فيقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا وقوله أؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ولم يقل عجلنا له ما يريد قال ما نشاء وهذا يؤيده الواقع فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم وأنفهم ولكن لا يحسرون. علاس كذلك، لأن الله قال: قيد هذا العموم اللي هنا قيده في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشى خبرية طيب وغير صفحية ولا الصفحية أساس كذلك لأن هي قول خبرية لكن من أي أنواع الخبر يعني صيغتها آن صيغتها لا شرطية لمن الشرط شرطية تقوله إنكم كنتم صادقين طيب أين جواب الشرط جواب الشرط في خلاف قيل إنه إنكم كنتم صادقين فأتوا بالتوراة فسلوها قيل إنه يعلق. يعني أنه محذوف تلا علي السيارة ما قبل ما قبل طيب قول الثاني قول الثاني إنه ليس هناك حذف يعني بل يعلم بل هناك تقديم وتأخير نعم يعني إنك فاتوا بالتورات فتلوها إن كنتم صادقين قدم الشرط قدم الجواب الجواب على الشرط ثالث ثالث إنه أن هذا لونا من السيارة يعني ما يحتاج إلى تقديم أن هذا لا يحتاج إلى تقديم ولا تقديم ولا, تقديم ولا تأخير لا. يعني معناه أنه لا يحتاج إلى جواب أصلا لأن الجملة توعينه، وكأن هذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. طيب، قولوا فما نفترى على الله الكذب من بعد ذلك؟ ما نوع الكذب الذي يمكن أن يفترى؟ رشيد. فمن يفترى على الله الكذب من بعد ذلك؟ ما الكذب الذي يمكن أن يفتره في هذا؟ كان رسالة غضو صلى الله عليه وسلم مع إنكاره لأي شيء. كان رسالة ولا إنكار النص. نكر النص يعني ما يترى الكذب وقال إن الله لا ينسخ شيئا من أحكامه. بعد ذلك فهو ظالم. طيب الجملة فأولئك مضارمون يا خالد. نعم. اسمية وفعالية. اسمية. اسمية. نعم. وإيش في أعرابهم؟ هم. نعم. طني الفصل. طني الفصل. نعم. فائدته فائدته الحصر. وتوحيد وفصل الصفعة عن الخبر. يعني التمييز بين الصفعة والخبر. طيب. الظلم هنا الظلم الأكبر يا آدم أو الظلم الأصغر؟ الظلم الأكبر. الأكبر. طيب. لماذا حملته على الظلم الأكبر ما احتمال أن يكون من الظلم الأصغر؟ لأن كذب ولا. الكتب الذي انزل فيه وكذب قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكذب على الله. أيه. أليان. لا بعد لا قلة عليه محجة نعم لكن الظلم هنا هل وظلم أصغر أو ظلم أكبر؟ أكبر. أكبر. طيب لأن تعرف إن الظلم مثلاً الاعتداء على نار ظلم الاعتداء على البدن ظلم. طيب هذا النوع. يعني أزداد البدن والمال ليس بأكبر. في الآية هنا أكبر. كيفذا؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أقام عليهم حجة. ثم استراء على الله من بعد ذلك. يعني إن الله بين أنه ينصر الشرائع فإذا أنكروا ذلك فقد كذبوا. كذبوا الله وتكذيب الله كفر. طيب. ثم قال الله تعالى قل صدق الله خذ من فوائدها قال الله تعالى قل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 أو كذب كذب النسبة للنسبة هو صدق لأنه موافق للواقع لكن عليه إثم الكاذب إذا كان يعتقده هو أنه كاذب في ذلك طيب الكذب مخالفة للخبر للواقع هل نقول بحسب اعتقاد المتكلم أو سواء كان موافق لاعتقاده أو لا نعم نقول سواء كان موافق لاعتقاده أولى لا حتى لو اعتقد انه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب ولهذا نقول ان اليهود الذين زعموا انهم صلبوا المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وان كانوا يعتقدون الصدق فهم كذابون والنصارى الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة هم ايضا كذابون وان كانوا قد اعتقدوا الصدق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 عن كل شرك وما كان من المشركين هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادف المترادفين أو المرادف على مرادثي فالحنيف معناه المائل عن كل شرك وما كان من المشركين توكيد لذلك وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم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 أو عارضة يمكن الانتقال عنها. نعم هي حال لازم، وإلا لما صح أن نأمر بالتبالها. في هذه الآية من الفوائد وجوب الأمر نعم وجوب تصديق الله عز وجل في كل ما أخبر به، وقوله حنيفا يعني مائلا عن كل شرك. ثم قال وما كان من المشركين أي الذين يدخلون الشركة في عبادتهم في هذه الآية الإعراب ليس فيه إشكال إلا قوله حنيفا فما إعرابها منصوبة على ليش على الحال من إبراهيم على الحال من إبراهيم يعني حال كونه حنيفا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 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فدل ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تتفق فيه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه ومن فوائدها الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه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 باسم مكة في قوله نعم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة مكة إذن فلها ما مذكران في القرآن وأما القرية فهي اسم جامع لمكة وغيرها كما قال تعالى وكأي من القرية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 ومقام إبراهيم مكان قيامه مكان قيامه فهل المراد بذلك الحجر المسمى بالمقام لقوله صلى الله عليه وسلم وتأخذ من مقام إبراهيم مصلى حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف أو المراد بالمقام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 دقوله تعالى فتّق الله ما استطعت فلماذا قيده قيده وجب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم فالجواب عن ذلك أنه لما كان الوصول إلى البيت شق عشق بكثير من العبادات نص على اشتراض على اشتراض الاستطاعة وإلا فلا شك أن كل العبادات لا تجب الله بالاستطاعة اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بآمن فأتوا منه ما استطعتم الاستطاعة بالبدن أو بالمال أو بهما نعم ف... ف... ما, المراد يعني؟ ما المراد هل المرادة بالمال أو البدن أو بهما نقول الآية مطلقة الآية مطلقة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 فالحج واجب عليه ولا أشكال إذن الاستطاعة لا نقيدها بالبدن والمال نقول سواء قدر بماله أو ببدنه أو به ماء فإن عجز بماله وبدنه بأن كان فقيرا ولا يمكنه أن يحج لضعف في بدنه فهنا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 فحج مع امرأتك اختلف العلماء في هذه الم... في مسألة الاستطاعة الشرعية هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء ويختلف ال... الحكم باختلاف القولين فإذا قلنا إنها شرط للأداء فقط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 الريحالة إذا قلنا لا تشد لا تشد الرحالة وإن قلنا لا تشد الرحال فيبقى ضم إلا إلى ثلاث المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ومن فوائد هذه الآية أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله.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 من البلد الذي فيه أول مسجد وضع للناس، ووأنبياء بناء السّيّل بعثوا في بيت المقدس، في بيت المقدس، فيكون في هذا رد على اليهود الذين يقدسون بيت المقدس، وكذلك النصارى الذين يقدسون.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 والله شعيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله لن آمن تمونها عوجا وأنتم سعجا وما الله بغافظ عما تعملون يا أيها الذين فَإِنْ مِنَ الَّذِينَ وَشَّمُوا مِنَ الَّذِينَ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 بعض منهم حسب ما يقضيه السياق والمعنى وقوله فإن ومن كفر الجملة هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا وأن تكون يعني, يعني من يحتمل أن تكون يا بخاري اسما موصولا ويحتمل أن تكون شرطية أما على كونها شرطية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 هنا قلاني عن العالمين والإظهار في موضع الإظهار تكرنا أنه يفيد عدة فوائد منها إرادة العموم منها إرادة العموم لأنه لو قال إن الله غني عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله غني عن العالمين ومنها الإشارة إلى أن هذا المكن هذا ال... الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمّر منها هؤلاء العالمين من أولئل العالمين يعني أن الله غني عن كما أنه غني عن جميع العالمين ومنها لكن لا, لا يستقيم هنا يث... آه... القياس عليه في العلة والمعنى الذي أفاده هذا المضمّر هو هذا الظاهر الذي أفاده هذا الظاهر في هذه الآيات وأظنهم من قوله إن أول بيت إلى من فوائد آتين لآيتين أولا أن أول بيت وضع للناس للعبادة هو الكعبة الذي في مكة.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 ومن فوائدها أن من أسماء مكة بكة ولها أسماء عديدة أكثر من هذا ومن أراد الاطلاع عليها يرجع إلى الجامع اللطيف في بناء البيت الشريف أو نحو هذا العنوان أو يرجع إلى أخبار مكة للأزرقي ومن فوائد هاتين العادتين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 كما أنه أول بيت وضع للناس ومن فوائد هاتين الآيتين أن الآيات كما تكون شرعية تكون كذلك حسية كونية كما في هذه الآيات التي ذكرت للبيت العثيق ومن فوائدهما التنويه بفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله نعم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 تقول هو من دخلهم كان آمنا وقد حرم النبي عليه الصلاة والسلام أن يسفك في مكة دم، وأن يقطع فيها شجرة، وأن يختلخ، وأن ينفر صيدها، فضلا عن قتله. إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة أو في فرجة، فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها.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 كما قال الله تعالى وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأيضا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقا بل هو إحلال مقيد وشفيه ساعة من النها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما أحلت لساعة منها النها وإنها لن تحل لأحد بعدي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 ظاهرة في إيش؟ في الوجوب ومن فوائد هاتين الآيتين أن الحج لا يجب على غير المستطيع لقوله من استطاع إليه سبيل وسبق لنا أن الاستطاعة تكون بالمال والبدن وبهما جميعا يعني بالمال أو البدن أو بهما جميعا على ما سبق ومن فوائد هاتين الآيتين بيان رحمة الله عز وجل حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقا عليهم ولا يستطيعونه لقوله من استطاع إليه سبيلا ومن فوائد هاتين الآيتين أن من لم يحج فهو كافر لقوله ومن كفر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 أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا